الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه اجمعين سنشرع بحول الله تبارك وتعالى وقوته في الكلام والتعليق على كتاب الدروس ا ل م ه م ة ل ع ا م ة ا ل أ م ة ل ف ض ي ل ة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ر ح م ة الله عليه وهذه ا ل ر س ا ل ة ر س ا ل ة م خ ت ص ر ة كتب فيها الشيخ ابن باز رحمه الله الدروس ا ل م ه م ة مما يجب أ ن يعنى به المكلف وما لا يسعه الجهل به فضمنها ّ ا ل ض ر و ر ي ة من علوم الدين والمهمات من المسائل في العقائد و ا ل أ ع م ا ل والعلم كما هو معروف عند العلماء ينقسم إ ل ى قسمين فرض عين وفرض ك ف ا ي ة أ م ا فرض العين فهو الذي يتعين تعلمه على المكلفين جميعا ولا يعذر فيه أ ح د بالترك و أ م ا فرض ا ل ك ف ا ي ة فهو الذي إ ذ ا قام به من يكفي يسقط الطلب عن باقي المكلفين يكفي فيه أ ن يتعلمه طلاب العلم والعلماء ويبينوه للناس والشيخ رحمه الله معروف ب أ س ل و ب ه في تيسير العلم وتقريبه للناس وهو إ م ا م علم عرف رحمه الله بالعلم والعمل والزهد والورع نسال الله تعالى ان يتقبله عنده في الصديقين والشهداء والصالحين يقول الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم م ق د م ة الحمد لله رب العالمين و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن اما بعد فهذه كلمات م و ج ز ة في بيان بعض ما يجب أ ن يعرفه ا ل ع ا م ة من دين ا ل إ س ل ا م سميتها دروس م ه م ة ل ع ا م ة ا ل أ م ة ودين ا ل إ س ل ا م هو الدين الذي رضيه الله للعباد وهو الدين الذي لا يرضي او لا يرضى الله دينا سواه يقول الله جل وعلا ومن يبتغي غير ا ل إ س ل ا م دينا فلن يقبل منه وهو في ا ل آ خ ر ة من الخاسرين ويقول الله تعالى إ ن الدين عند الله ا ل إ س ل ا م سميتها الدروس ا ل م ه م ة ل ع ا م ة ا ل أ م ة و أ س أ ل الله أ ن ينفع بها المسلمين و أ ن يتقبلها مني إ ن ه جواد كريم يقول الشيخ رحمه الله الدرس ا ل أ و ل س و ر ة الفاتحه وقصار السور س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة وما أ م ك ن من قصار السور من س و ر ة الزلزله الى س و ر ة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءه وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه اي ينبغي على المكلف أ ن يعتني ب س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة وتعلمها فرض فرض واجب ل أ ن س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة ركن من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فيتعين على المكلف ان يتعلم سوره الفاتحه وان يحفظها ليقرا بها في صلاته و أ م ا قصار السور ف إ ن ا ل س و ر ة بعد ا ل ف ا ت ح ة من السنن والمستحبات فلا يكون حفظها فرضا واجبا لكن ينبغي الاعتناء ب ا ل ق ر آ ن و أ ن يحفظ العبد ما يستطيع من كلام الله تبارك وتعالى ويتعلم س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة و ق ص ا ر السور تلقينا يتلقى من الشيخ حتى يصحح له ا ل ق ر ا ء ة وحتى لا يقع في اللحم و ا ل خ ط أ في كلام الله تبارك وتعالى وتصحيحا ل ل ق ر ا ء ة يتعلم أ ح ك ا م التجويد ويقع ما يتبع ذلك من مخارج الحروف وصفاتها والمدود والغنن وموضع الوقف وغير ذلك من أ ح ك ا م ا ل ت ل ا و ة واداب ا ل ق ر ا ء ة وشرحا لما يجب فهمه فينبغي أ ن يعتني بالفهم ليفهم عن الله تبارك وتعالى مراده بالكلام وهذا من أ ع ظ م ما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى أ ن يفقه العبد عن الله جل وعلا مراده بالكلام ثم قال الشيخ رحمه الله الدرس الثاني أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م بيان أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ا ل خ م س ة و أ و ل ه ا و أ ع ظ م ه ا ش ه ا د ة ان لا اله إ ل ا الله أ ن م ح م د رسول الله أن ينبغي على المكلف على المسلم أ ن يتعلم أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م وهي مبانيه العظام وهي التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م أ ن تشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله وتقيم ا ل ص ل ا ة وتصوم رمضان وتؤتي ا ل ز ك ا ة وتحج بيت الله الحرام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إله الله الله لا إلا لا إلا مفتاح الإسلام واحد محمد محمد أن وأن أن وأن رسول رسول يثبت إ س ل ا م العبد إ ل ا بالنطق ب ش ه ا د ة ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله فمن لم ينطق ب ا ل ش ه ا د ة فلا يسمى مؤمنا ولا يسمى مسلما إ ل ا إ ذ ا كان معه عذر كان يكون فاقدا للنطق أ و ما اشبه فيعذر في عدم النطق بها ومعنى ك ل م ة لا إ ل ه إ ل ا الله كما قال العلماء معناها لا معبود بحق إ ل ا الله تعالى وقد تضمنت لركنين ركن فيه نفي وركن فيه إ ث ب ا ت فلا إ ل ه نفت جميع ما يعبد ُ من دون الله و إ ل ا الله أ ث ب ت ت ا ل ع ب ا د ة لله وحده لا شريك له وبيان شروط لا إ ل ه إ ل ا الله و أ م ا شروط لا إ ل ه إ ل ا الله فهي العلم المنافي للجهل لا إ ل ه إ ل ا الله ك ل م ة التوحيد ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة و ا ل ش ج ر ة ا ل م ب ا ر ك ة متى ما ثبتت في قلب العبد أ ث م ر ت ثمارا ص ا ل ح ة وفتحت للعبد س ع ا د ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة وهذه ا ل ش ه ا د ة لها شروط كما يذكر العلماء شروطها كما قال الشيخ هنا العلم المنافي للجهل فلا بد أ ن يكون العبد عالما بمعنى هذه ا ل ك ل م ة واليقين المنافي للشك لا بد أ ن يقولها جازما بها وموقنا بها ف إ ن تردد في ذلك أ و شك في مدلولها فلا ينعقد له ا ل إ س ل ا م و ا ل إ خ ل ا ص المنافي للشرك أ ن يقولها خالصا لوجه الله الكريم لا يريد بها رياء ولا سمعه ولا يتقي بها سوءا او شرا و إ ن م ا يقولها مريدا لوجه الله تبارك وتعالى خالصا من قلبه والصدق المنافي للكذب يتكلم أ و ينطق ب ا ل ك ل م ة وهو صادق مريد لله تبارك وتعالى ولا يقولها نفاقا كذبا يخالف, بها أو يخالف ظاهره باطنه ظاهره كما يفعل المنافقون و ا ل م ح ب ة ا ل م ن ا ف ي ة للبغض أ ن يحب مدلول هذه ا ل ك ل م ة وما تضمنته من المعنى وان يحب ما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ف إ ن أ ب غ ض شيئا مما جاء في دين الله تبارك وتعالى ف إ ن ه لا يكون مسلما ً والانقياد المنافي للترك ومعنى الانقياد ا ل إ ذ ع ا ن والتسليم والقبول والرضا بما جاء عن الله تبارك وتعالى والعمل به العمل بالدين والعمل بالشرائع ا ل أ ح ك ا م الحلال والحرام المنافي للترك فمن نطق ب ا ل ش ه ا د ة ولم يعمل شيئا من ا ل أ ع م ا ل ولم يتقرب الى الله تبارك وتعالى بالعمل وترك دين ا ل إ س ل ا م لا يتعلمه ولا يعمل به ف إ ن ه لا يكون مسلما والقبول المنافي للرد القبول لهذه ا ل ك ل م ة ولمدلولها ولوازمها المنافي للرد فمن رد شيئا جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يكون مسلما ل أ ن ا ل ر د على الله ورسوله ليس من المسلمين والكفر بما يعبد من دون الله وهو الكفر بالطاغوت الكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى وقد جمعت في البيتين ا ل آ ت ي ي ن وهذا من ع ا د ة أ ه ل العلم أ ن ه م يعتنون بنظم المسائل ا ل ع ل م ي ة فصار من ع ا د ة أ ه ل العلم أ ن يعتنوا في سبر ذا بالنظم ل أ ن ه أ س ه ل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ض م ا علم يقين و إ خ ل ا ص وصدقك مع محبه وانقياد والقبول لها ع ل م يقين و إ خ ل ا ص وصدقك مع محبه وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى ا ل إ ل ه من ا ل أ ش ي ا ء قد كلها وبعضهم نظمها بقوله العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أ ق و ل الصدق و ا ل إ خ ل ا ص و ا ل م ح ب ة وفقك الله لما أ ح ب ه مع بيان ش ه ا د ة أ ن م ح م د رسول الله ومعنى هذه ا ل ك ل م ة أ ن تشهد أ ن محمدا ً ابن عبد الله هو رسول من عند الله تبارك وتعالى أ ر س ل ه الله إ ل ى الناس كافه إ ل ى جنهم إلى الناس أو الى ن ا س أو إ ل الخلق جنهم وانسهم وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ك ا ف ة للناس بشيرا ونذيرا وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه ا ل أ م ة ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اهل النار ومقتضاها مقتضى شهاده ان محمدا رسول الله تصديقه فيما اخبر تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه من ا ل أ خ ب ا ر سواء فيما أ خ ب ر به عن الله تبارك وتعالى أ و فيما أ خ ب ر به عن ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة أ و فيما أ خ ب ر به من أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة وما يكون في الدار ا ل آ خ ر ة من ا ل ج ن ة والنار وغير ذلك من ا ل أ خ ب ا ر فكل هذا يجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهذا من مقتضى ش ه ا د ة أ ن م ح م د رسول الله وطاعته فيما أ م ر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من ا ل أ و ا م ر هذا أ ي ض ا يدخل في مقتضى هذه ا ل ش ه ا د ة واجتناب ما نهى عنه وزجر من المحرمات والكبائر والموبقات والا أ يعبد الله إ ل ا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا من اعظم ما يخل به كثير من المسلمين ممن يحدثون في دين الله تبارك وتعالى ويشرعون ما لم ياذن به الله جل وعلا ودين الاسلام دين كامل ليس فيه نقص ولا يحتاج الى زياده يقول الله جل وعلا اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم ن ع م ة ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا ويقول مالك رحمه الله فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا وخير ا ل أ م و ر السارفات على الهدى وشر ا ل أ م و ر المحدثات البدائع وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ثم يبين للطالب ب ق ي ة أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ا ل خ م س ة وهي ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إ ل ي ه سبيلا وهذه المباني الخمس و ا ل ص ل ا ة أ ع ظ م المباني ا ل ع م ل ي ة وتاركها قد نقل فيه الاتفاق على كفره نقله غير واحد من أ ه ل العلم و إ ن كان قد ظهر الاختلاف بعد ذلك واختلف فيه الناس لكن الذي لا ينبغي أ ن يحيد عنه ا ل إ ن س ا ن القول بكفر تارك ا ل ص ل ا ة الذي يتركها ب ا ل ك ل ي ة لا يصلي لله تبارك وتعالى فهذا ليس بمسلم ن س أ ل الله السلامه والعافيه ة يقول الشيخ ر ح م الله الدرس الثالث أركان الإيمان بعد أن بين الشيخ أركان الإسلام انتقل إلى بيان أركان الإيمان إلى وبعد أن بيَّن و ا ل إ ي م ا ن عند اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل ب ا ل أ ر ك ا ن يزيد ب ط ا ع ة الرحمن وينقص ب ط ا ع ة الشيطان هذا هو ا ل إ ي م ا ن عندهم وقد اتفقت كلمتهم على هذا المعنى و أ ج م ع و ا على هذه ا ل أ ر ك ا ن في مسمى ا ل إ ي م ا ن ومن أ ع ظ م أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن العمل ب ا ل أ ح ك ا م الشرعيه ة والعمل بالمسائل ا ل ع م ل ي ة من ص ل ا ة و ز ك ا ة وحج وغير ذلك فهذا يدخل في مسمى ا ل إ ي م ا ن وهذا مما أ ج م ع عليه العلماء لا يختلفون فيه و إ ن كان قد ظهر فيه بعض اللبس لبعض الناس في بعض ا ل أ و ق ا ت لكن ك ل م ة أ ه ل ا ل س ن ة ب ي ن ة في هذا الموضع فالعمل من مسمى ا ل إ ي م ا ن فالذي لا يعمل بالشرائع فلا يكون من أهل الإيمان. يقول ك و ن من الإيمان أهل ي أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن وهي س ت ة أ ن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم ا ل آ خ ر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى الفرض على الناس أ ن يؤمنوا بهذه ا ل أ ر ك ا ن الست على ج ه ة ا ل إ ج م ا ل ف إ ذ ا تبين لهم شيء من التفصيل وجب عليهم ا ل إ ي م ا ن به لكن من جهه الفرض فان الذي يتعين أ ن يؤمن بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله وباليوم ا ل آ خ ر وبالقدر خيره وشره على ج ه ة ا ل إ ج م ا ل أ م ا تفاصيل هذه المسائل فهذا مما يعنى به طلاب العلم والعلماء فلا يتعين مثلا أ ن يؤمن ب أ ع م ا ل ا ل م ل ا ئ ك ة و أ ن يعرف كل ملك وعمله ولا يتعين أ ي ض ا أ ن يعرف متى أ ن ز ل ت الكتب وتفاصيل ما فيها و أ ي ض ا لا يتعين أ ن يعرف عدد الرسل و أ ق و ا م ه م لكن إ ذ ا بلغه شيء في كتاب الله تبارك وتعالى أ و في س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه حينئذ يتعين أ ن يؤمن بكل ما ذكر أ ن تؤمن بالله ويدخل في ذلك ا ل إ ي م ا ن ب و ح د ا ن ي ة الله تبارك وتعالى و ا ل إ ي م ا ن بربوبيته و أ ل و ه ي ت ه و أ س م ا ئ ه وصفاته وعظيم حقه على العباد و ا ل إ ي م ا ن ب ا ل م ل ا ئ ك ة و أ ن ه م خلق الله تبارك وتعالى عباد مكرمون اصطفاهم الله جل وعلا ليعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما يؤمرون وكل ملك قد وكله الله تبارك وتعالى بشيء من ا ل أ ع م ا ل جبريل موكل بالوحي وميكائيل موكل بالقطر والنبات و إ س ر ا ف ي ل موكل بالنفخ في الصور وملك الموت موكل بقوض ا ل أ ر و ا ح وغير ذلك من ا ل أ ع م ا ل التي وكل الله جل وعلا بها الملائكه وكتبه الكتب التي انزلها على رسله التوراه انزله على موسى عليه الصلاه والسلام والانجيل كتاب عيسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وصحف إ ب ر ا ه ي م وموسى والزبور الذي اتاه الله جل وعلا داود عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ا ل ق ر آ ن العظيم الذي اتاه الله جل وعلا أ ف ض ل الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الكتاب آ خ ر الكتب ا ل م ه ي م على ما تقدمه من الكتب والناسخ لها و ا ل إ ي م ا ن بالرسل وهم رسل الله تعالى إ ل ى خلقه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله ح ج ة بعد الرسل ا ل إ ي م ا ن بالرسل جميعا ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن فمن كفر وكذب ب ر س و ل من الرسل فلا يكون من أ ه ل ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر وهو اليوم الذي يجمع الله فيه ا ل أ و ل ي ن والاخرين يوم البعث ويوم الحساب ويوم النشر والحشر ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر وما يقع فيه من ا ل أ م و ر من ا ل أ ه و ا ل و ا ل أ ح و ا ل هذا من أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى تؤمن ب أ ن الله تبارك وتعالى قدر المقادير ويدخل في ا ل إ ي م ا ن بالقدر ا ل إ ي م ا ن بمراتبه ا ل أ ر ب ع ه وهي العلم و ا ل م ش ي ئ ة والكتابه والخلق كل هذا يجب ا ل إ ي م ا ن به وهذه ي أو ه المسائل من أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن بالقدر ا ل إ ي م ا ن بالعلم أ ي أ ن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما يكون و أ ن علمه سابق أ ز ل ي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان و ا ل إ ي م ا ن بالكتابه اي أ ن الله تعالى كتب مقادير الخلق قبل أ ن يخلق السماوات و ا ل أ ر ض بخمسين أ ل ف س ن ة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 بكتب رزقه و أ ج ل ه وعمله وشقي أ و سعيد و ا ل إ ي م ا ن ب ا ل م ش ي ئ ة أ ي ان الله ت ب احاطت ر ك وتعالى أ مشيئته بكل شيء و أ ن ه لا يخرج شيء عن م ش ي ئ ة الله تبارك وتعالى و إ ر ا د ت ه وما تشاؤون إ ل ا أ ن يشاء الله رب العالمين و ا ل إ ي م ا ن بالخلق أ ي أ ن كل ما سوى الله فهو مخلوق لله كل ما سوى الله مخلوق لله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء هذا هو ا ل إ ي م ا ن بالقدر وهذه مراتب ا ل إ ي م ا ن بالقدر ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان أ ر ك ا ن أ و أ ق س ا م التوحيد و أ ق س ا م الشرك لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إ ن شاء الله تعالى في وقت آ خ ر نسال الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما جهلنا إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى أ ع ل ى و أ ع ل م وصلى الله على نبينا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن